اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما اتبع ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ويغصرك الله نسراً عزيزاً لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن توالوا فقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه التوكلت وهو رب الأرش العظيم إن اللهم صل على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الحمد لله القوي الغالي الولي طالب الباعث الوارث المنح السالي عالم الكائن والبائن والزير والذاهيم يصبحه الآفر والمائن والطالب والغاري ويوحده الناطق والصامت والجامد والذاهيم يَذُوبُ بِعِزَّةِ السَّاكِنِ وَيَسْكُنُ بِفَضْلِهِ الظَّاهِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَكِيمٌ نَظِرَ Halak mukhan, wa adman, wa adudan, wa urugan, walahma, waljildan, washaran binazim mutadfin mutrajib, mimmah indabik yahruju min baini لا إله إلا الله. Karim basta li ينزل في كل ليلة إلى السماع الدنيا وينادي من مسافر هل من تالب هل من طالب حاجة فأونله المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكي والقوم بين نادم وسائر وخيل في لذ فيه وعاجب وأبي من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في السفر حتى يكف كف النهار ديوان غياب فيعودون ويفازوا بالمدرّون وادرك رضى المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب لا, لا اله, لا إله لا الا الله فسبحانه وتعالى من ملك اوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوري قبل ان يخرج ادم من الطين اللازق وارض فخره على الاشياء وقال هذا سيد الانبياء وجلل اسفيائي واجرم الحبايب الله Allah صلّى وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به ينيره عن المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينج من الغرق ويهنك والخالفه من الآنه والأجالب قيل هو إبراهيم الكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى قديم ومخاطب قيله هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه حلة الوقار واتوجته بتيجان المهابة والإفتخار ونشرت على رأس العصائب قال هو نبي استخدته من لؤيب لغارب يموت أبوه وأمه ويكره جده ثم عم الشجيق أب طالب